يَا أَيُّهَا الْمُزَّمِّلِ قُمِ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا نِصْفَهُ أَعْيَا قُصْ مِنْهُ قَلِيلًا أَوْزِدَ عَلَيْهِ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا إِنَّا <سؤال> سَنُلْقِي عَلَيْكَ قولا فَقِيلًا إِنَّا شِئَةَ اللَّيْلِ هِيَ أَشَدُّ وَطَعَوًا وَأَقْوَمُ قِيلًا إِنَّ لَكَ فِي النَّهَارِ سَبَحًا طَوِيلًا <رحان> اسمع ربك وتبتل إليه تبتيلا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو وكيلا واصبر على ما واصبر على ما فَإِنْ هَجَرَا جَمِيلًا وَذَرْنِي وَالْمُكَذِّبِينَ أُولَئِكَ النَّعْمَةُ وَمَهِلُّهُ الْقَلِيلَا إِنَّ لَدَيْنَا كَلَّا وطعاما ذا غصة وعذابا أليما يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا إنا أرسلنا عليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إله رسولا فأخذناه وبيلا فكيف كفرتم يوم يجعل الولدان شيبا السماء كان وعده مفعولا إن هذه تذكرا فمن شاء فَادَّعَ إِلَى رَبِّهِ سَبِيلَا إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ عَنَّكَ سَقَاهُ مَأْدُنَا مِنْ ثُلُثَيِ اللَّيْلِ وَنِصْفَهُ وثلثه وطائفة وطائفة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 وأترض الله وأترض الله طرضا حسنا وما تقدم لأنفسكم من خير تجدوه هو واستغفر الله